بارعنا ادورنا السجون يبيك الكترعنا يا الله يا الله ما دريب عايش جن بهل با صار له باخذه ويه يا حسين جانا عيدنا مواجه و <تصفيق> لا تطلعوا ايدك فارغ الليله لا تطلعوا وخدم مرادك, مرادك. <تصفيق> يا حسين عيدنا مواجه و ايا بالشيء صدقني القرى هاي سنين غابي وما بعد شيفنا هو صعب العزيز يطاول غياب بالشيء اني ليل وفظع سدي حتى ما ضوا الشامعه يا شجاع يشتمل هوا طال يا سجان يشتمل هو يطلع جيبنا فراشل ويبدل اثياب يا علي يا علي يا, علي يا, يا سجان خافي بسي جنيت يا, يا سعد جاي خايف بيزيدنيت ال وهي بالساقل حد خاص من ل سجه يا سجه جان ذهن بشع ان مترح مو hazardous kia فاطما امم حجابنا شلون نهايه يسنين وتوم وهي جاي مسوي ذني بين حيف يسوي الله اكبر شيمساوي ذني بكيل ذني بمعي عند غريه يبيه بغوربته واحده بس لا تقول بيش سام ورده وشاب بس لا تقول بيش سام ورده وشاب الكاب ميثاب خادمك عمي الشم سوي اذا يبك هيل ذايب مع مو هذا غير يبغى ور بس لتق يا سلام رد او جاب ده موال دين يا سجين لا لا تشيد باب هجت مو جهال الكاظم احبابه انا احبهم ما كسرت ابو رحمن الله